أعوذ بالله من الشيطان الوجيب بسم الله وَلَمْ تَكُنْ لَهُ قُبَيَا بَيْنَهُ وَإِذَا وَمَا كَانَ لَهُمْ إِنْ بَاءُوا بِمَا نَخُذُ Altyazı That's him. Layla! I'm <laughs> gonna for <laughs> all